خش عن أبطارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الزاعة يقول الكافرون هذا يوم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودثر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر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 ذَبَعُنَا فَكَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ